رسمها داير ما يدور لو تهلي يزيد النور ليها طلا علم الله املاقي فيا رسمها داير ما يدور لو تهلي يزيد النور ليها طلا على مهلك ياللي ناوية تخلي عقلي يروح مني لو تعرفي مالي واللي صار ترحم ترحمي على مهلك I saw the beauty. خطفني